أي الاحبه الكرام نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى اخوانا على سرور متقابلين مع إمام النبيين وسيد الأولين والاخرين نبينا وشفيعنا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ونسأل الله أن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظم بعدها أبدا إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه <تصفيق> ربي يرضى عني وعنك حبيب الغالي أيها الأحبة الكرام ها نحن في ليلة التاسع من شهر ذي الحجة نحن الآن في ليلة عرفه غدا باذن الله يوم من أيام الله المباركات غدا إن شاء الله موسم من أعظم مواسم الطاعة فيه ما لا يعد ولا يحصى من النفحات والرحمات والمغفره من رب الارض والسماوات نسال الله ألا يحرمنا من فضله ايها الاخوه الكرام وربك يخلق ما يشاء ويختار الله جل جلاله خلق البشر واصطفى منهم الانبياء والمرسلين ثم اصطفى على الأنبياء والمرسلين اولو العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ثم اصطفى جل جلاله واختار من اولو العزم الخمسة الخليلان خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وخليله محمد صلى الله عليه وسلم ثم اصطفى جل جلاله على جميع الخلق والانبياء والاصفياء وجميع الأولين والآخرين خاتم النبيين والمرسلين وأحب خلق الله أجمعين إلى رب العالمين الرحمه المهدى محمد صلى الله عليه وسلم وخلق الله جل وعلا البلاد والدول واصطفى على جميع البلاد بكة مكة المكرمة نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير وأن يحرمنا من زيارتها ونسأل الله أن يكتب لنا حج بيته الحرام اصطفى مكة أحب أرض الله إلى الله إليها تهف أفئدة الموحدين قبلة المسلمين ما هو أفئدة الصالحين نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير ورب العالمين جل جلاله خلق الاعوام والشهور وفضل بعضها على بعض واختار افضل الشهور شهر رمضان وجعل فيه بدايه نزول القران وجعل فيه ليله خير من الف شهر رب العالمين يصطفي ما يشاء من خلقه ويختار رب العالمين اختار من الليالي واختار من الأيام فاختار من ليالي العام العشر الأواخر من رمضان تلك أفضل ليالي العام لأن فيها ليلة القدر ثم اختار من الأيام العشر الأوائل من شجة هذه أفضل أيام الدنيا هذه أفضل أيام الدنيا بشهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم وإن كان فات من هذه العشر معظمها فقد بقي والله أفضلها وخيرها إن كان مر من تلك العشر الغاليات الفاضلات معظمها فما بقي والله أفضلها وأكرمها وأغلاها وأعظمها وأكثرها امتلاء بالرحمات والنفحات نسأل الله أن لا يخرجنا منها إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور جعل الله جل في علاه خير الأي خير أيام الأسبوع يوم الجمعة وخير الأيام في الآخرة يوم الجمعة يوم الجمعة في الآخرة اسمه يوم المزيد للذين أحسنوا الحسناء وزيادة فالحسنى جنة الله نسأل الله أن يجمعنا فيها والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ينظرون إلى ربهم في يوم المزيد في يوم الجمعة فيعودون إلى أهليهم أكثر بهاء ونورا ونضره لأنهم عادوا من زيارة الجليل ولم يعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الجليل نسأل الله أن يجعلنا منهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة نسأل الله الا يحرمنا من فضله والجمعة في أيام الدنيا أفضل أيام الأسبوع وأفضل أيام العام يوم عرفة ويوم النحر غدا وبعد غد إن شاء الله إخوان الكرام لنا في هذه الساعات إخوان عقدوا الإحرام وقصدوا بيت الله الحرام ليحجوا بيت الله الحرام قصدوا كعبة الله في أرضه قصدوا بيت الله الحرام وقعدنا عن عذر نكابده يا سائرين إلى البيت الحرام لقد سيرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا الا مكثنا ان قعدنا عن عذر نكابده ومن قعد عن عذر كمن راح نسال الله ان يكتب لنا الاجر بصدق نياتنا واشتياقنا إلى زيارة بيت ربنا نسأل الله أن يكتب لنا الحج والعمره وأن يتقبل من إخواننا والا يحرمنا أجرهم وثوابهم إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه بين أيدينا بعد ساعات قليلات يوم من أيام الله موسم عظيم من مواسم الطاعة إنه يوم عرفة إنه يوم عرفه عيد لدين يوم أتم الله فيه علينا النعمة وأكمل لنا ديننا دين كامل شامل غير منقوص ما مات نبينا صلى الله عليه وسلم وما وما ترك خيرا الا وعلمنا اياه وامرنا به وما مات النبي صلى الله عليه وسلم وعرف شرا إلا ونهانا عنه وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم ما من صغيرة ولا كبيرة ما من حركة ولا سكنة ما من لفظة ولا كلمة ما من خطوة ولا فعل ولا عمل من الأعمال صغير كان أو كبير إلا وله في شرعنا حكم ديننا دين لاسمام للكلام احكام وللصمت احكام وللنظر احكام وللسمع احكام وللمشي احكام ولمعامله الجيران احكام لمعامله الزوجه ضوابط وآداب واحكام لمعامله للمعامله مع الأبناء ضوابط واحكام وآداب وشرع شرعه ربنا للبيع والشراء احكام للم ومجاور أحكام للشركة أحكام في الخصومة في الحرب في السلم في الفرح في الحزن في الصحة في المرض في كل شيء لديننا حكم في يوم عرفة نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم كمال ديننا جاء يهودي إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقال اسمعوا يا أمة الإسلام قال اليهودي لأمير المؤمنين عمر يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا من ذلك اليوم عيداً لو هذه الآية نزلت علينا لا جعلنا من يوم نزولها عيدا قال عمر أي آية هذه قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر رضي الله عنه والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت؟ نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في عشية أرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على أرفة، نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير، اليوم أكملت لكم دينكم، نعمة عظيمة ما أعظمها من نعمة هل هناك نعمة أعظم من أن خلقك الله مسلما هل هذه النعمة تعدلها نعمة من النعم أن خلقك الله موحدا أن خلقك الله تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن جعلك الله من أمة التوحيد والإيمان اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا منهاجا وشرعه تضمن لمن التزم بها سعادة الدنيا ونعيم الآخرة نسأل الله أن يجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه فكمال ديننا وإتمام نعمة ربنا علينا وابتضاؤه لنا وشرعه دينا ومنهاجا للسعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة كان في يوم عرفة يوم عرفة من فضائله أن صيامه يكفر ذنوب سنتين يا عباد الله من فضائل يوم عرفة أن صيامه هذه الساعات المعدودات من الفجر إلى المغرب في يوم عرفه صيامها يكفر ذنوب سنتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عن صيام عرف قال احتسب على الله عز وجل أن يكفر ذنوب سنة الماضية وذنوب سنة باقيه ذنوب سنه ماضيه وذنوب سنه باقيه وهنا وقفات هذه الذنوب التي تكفر بصيام عرفة على قول جمهور العلماء هي الصغائر الكبائر تحتاج إلى توبة وندم وعزم على عدم العودة إلى فعلها ورد الحقوق إلى أهلها فماذا لو ضم الإنسان إلى صيامه يوم عرفة وتكفير الله له لذنوبه الصغائر توبة وندما وعزما على أن لا يعود إلى التقصير والتفريط والمعصية ورد الحقوق إلى أهلها أو استسمحهم فيها على الأقل إنه يفوز بمغفرة هذه الساعات القليلات المعدودة احتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة ماضيه وسنه باقيه ماذا لو كان في صيام هذه الساعات تكفير ذنوب سنة ماضيه وسنه باقيه الشهر المقبل بعد شهر ذي الحجه هو شهر الله المحرم فيه يوم عاشوراء فيه يوم عاشوراء وماذا في يوم عاشوراء قال صلى الله عليه وسلم عن يوم عاشوراء أحتسب على الله أنه يكفر ذنوب سنة باقية طيب بعد شهر مباشرة أو أقل من شهر ذنوب سنة باقية نحن غدا ان شاء الله صيام يوم عرفة يغفر الله جل وعلا به ويكفر الله جل وعلا به ذنوب سنة ماضية وسنة باقية هذه السنة الباقية تغفر الذنوب فيها بصيام عرفة وبصيام عاشوراء كيف ذلك أين الفائدة والنكتة والعلة والسر في ذلك قال أهل العلم إن ذنوب العباد تشبه ما يكون في ثوب العبد من البقع فمنها ما يزول بغسلة واحدة ومنها ما يحتاج إلى تكرار الغسل حتى لا يبقى عنده شيء من الذنوب فتكفير ذنوب سنة الماضية وسنة باقية وبعدها بأيام صيام يوم عاشوراء ومعه تاسع أو حتى عاشر وحده ذنوب السنة الباقية فضل من الله من بعده فضل من بعد الله أن لا يحرمنا من فضله جل في علا فمن فضاء اليوم عرف أن صيامه وهو ساعات معدودات قليلات ساعات معدودات قليلات يكفر الله عز وجل به ذنوب سنة ماضية وسنة باقية وعلى قول جمهور العلماء هي الصغائر نعم هي الصغائر فضم إلى صيامك لهذا اليوم وتكفير الله لك ذنوبك الصغائر لسنتين ندم وتوبة لتكفر معها الكبائر وعزم على الرشد وعزم على عدم العودة للذنب ورد للحقوق إلى اهلها من فضائل يوم عرفه هذا اليوم الذي يبدأ بعد ساعات معدودات أنه من أكثر الأيام اسمعوا يا أمة الإسلام من فضاء اليوم عرف أنه من أكثر الأيام التي يغفر الله فيها للعباد ويعتق الله فيها رقاب العباد من النار نسأل الله أن يجيرنا من عذابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم ليس هناك يوم اسمعوا ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه وربنا في هذا اليوم يباهي الملائكة بأهل الموقف أهل عرف نسأل الله أن يتقبل من منهم وأن لا يحرمنا أجرهم يوم كما ذكر سلفنا وئمتنا وعلماءنا ما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أدحر ولا أحقر منه في يوم عرفه لما يرى من تنزل الرحمات والمغفرة على عباد الله في هذا اليوم فاغتنموا ما فيه من الخيرات من فضائل يوم عرفه أن الله جل في علا أقسم به والعظيم لا يقسم إلا بعظيم العظيم جل جلاله لا يقسم إلا بعظيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قال نبينا صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة والشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة فربنا جل جلاله لا يقسم إلا بعظيم هذا يوم من أيام الله المباركات صيامه فيه تكفير ذنوب سنة ماضية وسنة باقية الدعاء فيه خير الدعاء خير الدعاء دعاء عرفة أكثروا في هذا اليوم وفي ساعاته من التكبير والتحميد والتهليل أكثر من قول لا إله إلا الله من قول سبحان الله من قول الله أكبر من قول الحمد لله أكثر من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل بذا أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم وشيء من التفرغ في هذه الساعات التي لا تعوض لشيء من طاعة الله وذكر الله وقراءة في كتابه وتدبر في آياته جل في علا شيء من مراجعة النفس والدعاء بالخير في هذه الساعات القليلة إخواني وأنا والله أحبكم في الله وأحب لكم من الخير ما أحبه لنفسه بين أيدينا ساعات غاليات قد لا تعود بعد هذا العام وأحدنا يشهدها وقد يشهدها أحدنا العام المقبل لكن يشغله عن الصيام شاغل من سفر أو مرض نسأل الله أن يشفي وألا يحرمنا إلى الشاهد أن ما أعطاك الله من الخير فاغتنمه واستمسك به واستقبله بي. اغتنام وباقتناص ما فيه من الرحمات نسأل الله أن يعيننا في هذه الساعات وفي كل أيامنا على ذكره وشكره وحسن عبادته هذا يوم من أيام الله يوم من أعظم الأيام التي يغفر الله فيها لخلقه ألا فاغتنموا ساعاته في الطاعات وفي القربات نوعوا ما بين قراءة وذكر وتسبيح وتدبر وتامل واستغفار مع الصيام نهاره نسال الله أن يجعل ذلك سبباً لمغفرة ذنوبنا ولرضى الله عنا نسأل الله أن يرضى عنا أسأل الله جل في علا أن يجمعنا في العام المقبل على عرفات نسأل الله أن يكتب لنا حج بيته الحرام نسأل الله أن يجمعنا في الآخرة حول حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئه لا نضمأ بعدها أبدا ونسأل الله أن لا يفرق بيننا وبين حبيبنا صلى الله عليه وسلم حتى يدخلنا مدخله وأن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه أحبكم في الله أكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته